التسجيل الثامن والستون استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة المؤمن هو من آمن بالله ورسله والكافر من لم يؤمن بالله لكن الإيمان ليس بالقول وحده فالمؤمن عامل بما أمره الله قائم بما طلبه منه يفعل الخير ويترك الشر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل